إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسه ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له و لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ما زلنا مع هذه الدروس نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا صلى الله أن يتم علينا وعليكم الخيرة ما حيئنا الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ما يعلنا وأن يعلمنا يتعلم من, من شيء ذلك الناس نسأل الله أن نشكر لكل من ساهم على إقامة هذه الدروس ما لنا الخير ولا تعاملنا بما حظم أهله وعملنا بما أنت أهله وأنت أهله لكل خير وبر وثناء حسن مع كتاب الشرك في القديم والحديث وقلنا بأن أصناف الناس الذين قد أشركوا في ربوبية الله جل وعلى من هؤلاء الحلولية وسندخل أيضا في مذاهب أخرى نتكلم فيها منها اليوم إن شاء الله على إيجاز نتكلم عن أيضا طائفة من الطوائف الحلولية ولكنها طائفة صراحة يعني قد خرجت من الملة والدين في أكثر من اتجاه وهي الجهمية الحلولية الجهمية الحلولية أصل التجهم هو النفي التام أصل التجهم هو النفي أتم وهنا معنى شرك الشرك في ربوبية هنا نفي نفي لوازم ربوبية فهو شرك في ربوبية أيضاً لهم نفاه ينفون كون الله لله على عرشه وهم قالوا بأن الله في كل مكان وأصل الشرك في ذلك أنهم يرون بأن الله على في كل مكان على أبواب الحلولية أو في كل مكان لذلك ذاكم يقولون في قول الله لله على ألم ترى ما يكون من الله في الأرض قال ما يكون من اجل ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم حتى قال وهو معكم اينما كنتم فقالوا هو معنا وفينا نعوذ بالله من الخزان نعوذ بالله من الكفرات قالوا هو معنا وفينا فهؤلاء ينفون كون الله على يعني على عرش وهو بائن من خلقه ينفون ذلك ويشركون بالله دلا فيعون وهم يتعلقون ببعض الشبه التي يتمسكون بها والشيطان الشيطان نفسه ما كفر إلا ومعه شبه يتمسك بها عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين قال انا خير منه لما سئل لما لم يزد قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهم يتمسكون ببعض الشبه من هذه الشبه قول الله وعلى هو معكم اينما كنتم قالوا الاسلام ان المسألة مدرجة بان النبي صلى الله عليه بان الله قال ما يكون من اجل ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادس ولا ذلك الأكثر ذلك إلا الا هو معهم ثم ونبين يعمل يعملون فهنا قالوا دلالة على أن الله جال جالف في كل مكان. واذا نستدل بقول الله على وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سبب فهو في السماء وهو في الأرض. واستدلينا بقول الله على وهو الذي في السماء له وفي الأرض إلى كما بينت قبل ذلك تصلن في هذا الباب. هؤلاء الجميع الذين يقولون بهذا هذا كما قلنا أهم شيء تفهمه هو أين محل الشرك في الروبوية هنا؟ وين؟ والله أنا آنفاً قلت أنه في نوع شرك أنه في نوع, نوع الحاد ومجل فهو شرك لكن أخص الدليل على نوع الشرك الذي وقع فيه لا نضبطون ذلك أيها نعم وين نوع الشرك هنا محل الشرك وين لا. طب فين بقى نوع الشرك ممتاز. ممتاز هو خلق جعلوا كل مكان حل فيه إيش إلهة نقول الآن جعلوا كل مكان حل فيه صار إلها فهذا نوع إيش نوع شرك ما هذا أمر يكون ما مفهوم يعني فجعلوا كل شيء حل فيه فهو, فهو شرك هذا أمر يعني يظهر في هذا الباب أما الشواهد تمسكوا بها طبعا لما أحمد رد عليهم وباش المريسي رد عليه من الدارمي من الجميع القامة الدارمي رد عليه رد قاطعا في هذا الباب نظرا وأثرا عمتا الذي ندور في فلكه لأن الكلام على هذه الشواهد تمسكوا بها ونبين أنها يعني لا تقوم لها قائمة ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني سأأجل انتقال هذا الكلام هنا على الشركة عند المتصور والفرق بين الصوفية الحق الصوفية التي لا بد أن نتمسك بها وهي متمسكة كل كل ممنهج أو كل طائفه لها, إيه؟ لها حق وفي هناك انحرافات فكرية في كل إيه في كل منهج فنبين إن شاء الله بجلاء المنهج القويم عند الصوفية الذين يتمسكون بالسنة الذين يسيرون على ضرب ابراهيم ادهم أدهم والجنيد وعبد القادر الجلاني هؤلاء الأفاضل الأmajد الذين هم من أعلام أهل السنة والجماعة. أقول في قول الله للفعلاء وهو معكم أينما كنتم السياق والسباق واللحاق من إيش؟ من المفسرات ومن المقيدات عندك لا يمكن أنت الآن بتدور في أمر جلل في فلك جلل الا هو إيه؟ أن أصل إلى مراد من؟ إلى مراد الله أن أصل إلى مراد الله للفعلاء فالوصول إلى مراد الله, الله الله جعل له وسائل وجعل له أسباب وجعل له سبل فمن هذه الصبر والرسائل هو إيه؟ مسألة فهم المعنى من السياق المسوق فالسياق ترى أن الله قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوة وما في الأرض ما يكون من نروة ثلاثة إلا هو رابعهم رابعهم في وقال يعلم فصد الباب بالعلم وأيضا ختم الآية قال إيه في الآية في ختم الآية إن الله بكل شيء عليم فيبدا بالعلم وختمها بالعلم فالسياق يدل على أن المسألة دائره أن المسألة على على العلم يعني الله جل يعلم ما أنتم عليه هذا الأصل الاصيل في هذا الباب بأن هذه الايه لا تدل على الممازجه ولا المخالطه ولا هو معهم بعلمي سبحانه وتعالى لذلك اجمع السلف في قوله عليه ومعهم انا ما كنتم قالوا بعلمي قالوا بعلم اتفق السلف على ذلك اتفق السلف على هذا ونقف عندها كما نقل ابن كثير على هذا الباب عن السلف ومن جير طبعا بيل ذلك وأن كلام السلف في هذه الآية وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمي واما في قولنا هذا فعلاء أنه قال وهو, وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ودعركم يعني إذا قلنا بهذا فعندنا الرد في ذلك من وجهين في إما في قراءة وصله وإيه أو, أو قطع تقول وهو الله في السماوات تسكوت هو الله في السماوات تسكوت وممكن أن نقول هذا هذا القطع إيش وجبًا أو سكوت وجبًا وإن كان هذا لا صح قراءة لا هي المسألة عليه على وصل صراحة مش على لكن أنا نقول لو وقفنا هيكون المعنى لو هو الله في السماوات وخف طب ليش تخف ليش تخف ليش تخف, ليش تخف, ليش تخف, ليش تخف من الذي أوجب لك الوقوف لا هو هذا في محكمات تثبت أنه في السماء ده اللي أنا أريده إن الموجب ذلك أن هناك محكمات لاحتمال فيها أنه وين؟ في السماء وما معنى في السماء على السماء كقول الله على أأمنتم من في السماء يعني من من على السماء في العلوم أأمنتم من في السماء يعني امنتم من على السماء وقول الله في الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى يبقى إذن عندنا محكمات تثبت كينونه الله في علا فوق السماء فوق العرش فوق, فوق السماء سبحانه جل في علا صح التعبير سبحانه جل في علا فالمحكمات ألزمتني أن أقول وهو الله في السماوات فهو كائن في السماوات الله كائن في السماوات وباء من خلقه على عرش والعرش فوق فوق السماوات لي أن أقول وهو الله في السماوات أكمل المعنى يستقيم بهذا استقامة تامة قال وفي الأرض يعلم سركم قال وفي الأرض يعلم سركم يبقى في الأرض مع انه فوق العرش فهو يعلم إيه يعلم ما انتم عليه وفي الأرض يعلم سركم ونجوكم لذلك يقول الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم أن الله قد أحاط بكل شيء علمه لذلك قال الله رأى هو الله, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخذ سنة ولا نوم لهما في السماواته في الأرض من الذي الذي أشفعون دون لبإذنه يعلم ما بين عيدهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا, إلا بما شار. وأما الآيات الأخرى التي تستخدمون بها وتمسكون بها في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهذه أيضا على مسائل. وطبعا أيضا التوجيه الثاني في قول الله تعالى والله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السموات معبد وفي الأرض يبقى لو وصلنا هو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم ودرة. شوفوا والله وهو الله في السموات وفي الأرض غير يعلم سركم وجهركم هذه من لوازم الايه الربوبيه صحيح فحنرى في هذا الباب هات الايه الاخيره والله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هذا الادب بعدها ويعلم ما تكسبون سوره الانعام اول ثلاثه ايه سوره الانعام والله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم وما تسدين من من ايات, آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين هو عمتا تكلم الله رعاه بعد ذلك على لوازم الروبوبي كلها صفات جاءت على لوازم وحتى حلول العذاب بهم من لوازم الروبوبي فهنا لما يقول لما لما ترى الروبوبية لابد أن ترى في الآية إيه الإلهية خذها كذا قاعدة نظرته أن تقرأ القرآن عندما ترى الروبوبية لابد أن ترى الإلهية ليش لأن التلازم موثوق فكانوا يقول هذه لوازم الروبوبيا إذا وارب عليكم إيه أن أن تتخذوه معبدا ولا تشركون به شيئا قال الله ولا تشركوا ولا تشركوا به شيئا قال الله تعالى وهو الله بالسموات والارض يعني هو المعبود في السموات والارض ثم بين استحقاقية العبادة اللي هي ايه لوازم ربوبيه خلق رزق اعطى منع احيا اماته عذب عاقب عفى فهذه لوازم الربوبيه كانه يقول هو المعبود واستحقاقات العبوديه وأن تعلم أنه القادر القوي سبحانه وتعالى على أن يعطي، على أن يمنع، على أن يخلق، على أن يرزق، على أن يحيي، على أن يميت، على أن يعذب، على أن يثيب كل ذلك من من رواج التي تبين استحقاقات الإيه الالهيه وكل أي على ذلك لابد أن ترى هذا الباب نعم لا ب لما, لما جاءهم هو يبين لهم هذا وفي نفس الآت بعثريها بعد ذلك بيلنا وأرسل لهم الإش رتلهم مع ذلك يكفرون بهم الغرض المقصود بأن المعنى هنا في في هو المعبود في السماوات رض هو المعبود في السماوات رض ونفس التفسير هيكون في قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله المعنى هو الذي في السماء معبود وهذا حق ورد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أط السماء حق لها أن طائت من موضع اسوا أصبع اسواين الا وملك ساجد او راكع وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله سبعون ألفا في كل يوم يطوفون به يتعبدون يوحدون الله بهذا الطواف قال لا يرجعون عليه مره وكل كل هذا تعبد لا و وايضا ربايه جبريل ربايه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما يحصل على الملائكه عندما يحيي الله يريد الله بالوحي فانهم يسمعونك تسلله على صفان يعني يخرون يخرون لا لا لا, لا يقون على سماع ذلك فقال الله تعالى واصفا عن الملائكه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فهذه ايضا فيها التعبد تعبد الملائكه لله دل في عليها وهو في السماء المعبود في السماء سبحانه ودل في عليها فهو الله في السماء يعني يعني معبود في السماء أو هو في السماء اله يعني معبود في, في, في السماء وهو في الأرض اله يعني هو معبود في الارض وان كان الكسره الكثيره لا تعبد كما قال الله جعله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن, عن سبيل الله إذا كانت الكثير كثيرة تعبد فإن هناك خلق من خلق الله آآ آآ آآ آآ بأن هناك خلق من خلق الله جل فعلا يعبدون الله جل وهذا الذي قال الله جل وعلا للملائكة عندما قال إني أعلم مال تعلمون عندما قال أتجعل فيها من يسر فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إيه إني أعلم مال ما لا تعلم. أعلم أن هناك من يتعبد ليلة على إخلاصا من قد باع الدنيا من أجل الآخرة من عاش لربه فقط هذا بالنسبة للكلام على الجهمية الحلولية الذين قالوا بأن الله معنا وهو فينا وقالوا بأن الله حل في كل شيء طبعا مش مثيري المريسي والدرمي كانوا يبين له يعني بناه كيف فعند الرمي أو الإمامة المثمرة أو ضع ذلك جاءنا في الفتاوى لأنه لازم القول أنهم يقولون بأنهم استغفر الله تواشتوه السبعة و... يعني كلام كلام لا يقبله عاقل بحال من الأحوات. التي أن ان أحمد قال قولا وقال خالد بنفس القول فانه قال الله تعالى كان ولم يكن اي شيء ولم يكن شيء كان ولم يكن شيء. صحيح ولا, ولا لا هل لما خلق الخلق صار فيهم حل فيهم وأين, وأين كان قبل قبل ذلك فالحق بانه يعني يقول بأن الذي فعل الله تعالى بعدما خلق الخلق انه على العرش ايه استوى فهو من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى في علا ثم الكلام بعد ذلك على المتصوفة أو بداية المتصوفة وما مع المتصو هذا ساتي غدا إن شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله وعليكم بالذكر الله عنا خير الجسات.